Yufصلu al-áyat l'quom ya'lemu Inna fi ikhtinaf illaili وَمَا خَلَقَ Wama khalaqa Allah fi أَمَّا الَّذِينَ بِهَا وَالَّذِينَ هم عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ نَارٌ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ نَبِمَا يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم subhanak allahum watahiyyatuhun fiha salaam wakiru da'wa alih hamdu lillahi rabbi ala lamin walau إعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون نقاءنا في طغيانهم يعملون وإذا مس الإنسان اضر دعانا وإذا مس الإنسان وَنَدْعُ آلَ جَنبِي أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ نَرَى أَلَمْ يَدْعُ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 ويجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم ما يكون لي ان ابدلهم من تلقى نفسي قل ما يكون لي ان ابدلهم من تلقى نفسي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قوم ولا ادريكم به قلغ شا اللهم ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون